حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآتُهُ إِلَّا لِضَيْفِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْكُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا فجئتم وما ذبح على نصب وان تستقصموا بالاذل لا عليكم في اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تقصروا وقشا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ثُمَّ أُتُورِثُهُ فِي نَفْسٍ وَنَفْسٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّأَهْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهن محصمين غير مسافحين ولا متخفي اقباں